مع الشريف السادع طيب هنا شخنا سؤال حول صنيع الحافظ ابن حجر في بعض التراجم في التقريب في بعض التراجم يكون الخلاف هل هو صحابي أم لا فيترجم له الحافظ بقوله مختلف في صحبته ولا يقول ثقة ولا يقول صحاب فلا هو بالذي جزم بصحبته فنعرف ولا هو بالذي عندما لم يجزم بصحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة التابعين لنعرف أنه نحن <تصفيق> هو أم ضعيف فعندما يقول مختلف في صحبتي إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راون من هذا الصنف حديث مختلف فيه مختلف فيه ما نقول صحيح ولا شيء في هذا اللي... أنت بتقول نحن يعني <تصفيق> أنا أسأل يعني بهذا ما ليه فنجعل الناس أو المشتغلين بهذا العلم قسمين نعم قسم من هؤلاء الناشئين المبتدئين هؤلاء ليس لهم مرجع إلا التقريب فهؤلاء هو الجواب السابق يوجه لهم أما من كان من الباحثين المتمكنين في هذا العلم وقد ساعدهم علمهم وتمرشهم فيه على انتقاد الحافظ الحجر في بعض عباراته الصريحة وليست كهذه ذاك هؤلاء يعتبرون هذه الكلمة كما لو أنها لم تقل كما أنها لم تقل ويبحثونهم ويبحثونهم ببحثهم واجتهادهم، ولا شك أن النهاية ستكون إما موافقه الحافظ على ما قال. <تصفيق> فيعود الجواب السابق. وهذا ما في غرابة لأنه الحقيقة من العلم أن يعرف طالب العلم أنه من المستحيل أن يعطي جوابا عن كل جزئية. لا بد لابد ان يثبت عملا قول الله عز وجل وما أتيت من العلم لا قليلا فقلت هذا الباحث اما ان قلت إنه سينتهي الى يعني صوره من صور ثلاث اما ان ينتهي الى ما انتهى اليه الحافظ وإما أن يترجح عنده أنه ليس بالصحابي أو أنه يترجح عنده أنه صحابي فإذا ترجح عنده أنه صحابي وكان الراوي عنه ثقة وتوفر الشهوب كلها المعروفه لاثبات الاتصال استفاد من بحث هذا أنه تخلص من توقف الحافل من حجر في هذا الذي لم يخفى بأنه تابعي أو صحابي أما إذا وصل إلى السورة الثالثة والأخيرة أنه تابعي وليس بالصحابي هناك يأتي بحث له جديد وهو أن يجد له توثيقا موثوقا به فإذا وجد ذلك واضفنا إلى أنه كان ذلك ال. الإسناد مرسلا ولم يروه عن صاحب آخر يكون موقوفا أو نقوله مرسلا على حجة رواية هذا ما يبدو لي والله أعلم فيكم بعض وحتى يشقنا لو, لو ما وقفنا على التوثيق الموثوق به فنرجع إلى كلامكم الأول وهو ننظر إلى عدد الرواة عنه بل هو تابعه في نعم هنا عبارة شيخنا في هذه الساري ذكرها الحافظ ابن حجر تتصل بالأحاديث التي يسكت عنها الحافظ ابن حجر في الفتح كان يبدو لي في أول الأمر أن كل ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح فهو بشرط الصحة أو الحسن كما ذكر في المقدمة لكن لما تأملت عبارته هنا ظهر لي أن هذا مخصص بشيء فأرد أن أقرأ عليكم العبارة وأوضح قضي فتوجهنا حفظ الله هذا إذا صح يكون شيء جديد لأن هذا الذي هو في ذهبنا حفظكم الله حفظك. ولا شيخنا الحافظ يتكلم على طريقته في الصحيح ذكر رحمه الله تعالى قال فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوخام فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا هذا هو يعني بداية الكلام صحيح. فاسوق إن شاء الله تعالى الباب، وحديثها أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم استخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والاسناديه من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلت بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المثانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك في الذي فهمته أنا أن هذا الكلام خاص بما يذكره من زيادات على لفظ البخاري في حديث البخاري فيقول جاد أبو, نع... أبو نعيم كلا جاد أبو عوانا جاد أبو خزيمة النبي في النابي, النابي شيبة. ال... الزيادات التي تتصل بهذا المثل أما الأحاديث التي يسوقها كمذايف بقية بعيدة عن المثل يعني يدخل في مذايف بقية فإن هذا لا يشملها طيب حتى أكمل أيضا على صدح من البقية قال وثالثا أصل من قطع من معلقاته ومقوفاته وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد ورابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدمه أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النقهة البيانية ونحو ذلك وخامسا وهذا الذي يريدنا أن أربط بين خامسا وثانيا من الأول وخامسا ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مقتصرا على الراجع من ذلك متحريا للواضح دون المستقبل في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمعينه والظاهر مؤوله والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونقد من فوائد العربية ونخر من الخلافيات المذهبية بحسب ما تصل به من كلام العلماء وتفعل لفهمه وفهمه من المخاض المهمة إلى آخر ما ذكر في الباب. فهنا في الباب الخامس تكلم على المسائل الفقهية والمذاهب الفقهية وما اشرف في هذا الشرح. وإنما الشرط الشرط الأول في باب الزيادات التي تتعلق بالمثن من الفوائد الإثنارية والمثنية هيفهم من هذا الكلام التخصيص حفظكم الله خامساً ما تعرض للأحاديث ما ذكر الأحاديث لا تتعلم ولا إيجابة إيه نعم. على هذا ما أظن أن في خامساً فيه شيء يدعم ما سبق في الأول ولذلك أنا بحاجة إلى أن تسمعني مرة أخرى كلامه السابق الذي يخصص التصحي والتحسين بما له علاقة بما يشراه من أحاديث صحيح البخاري طيب أعيد إن شاء الله خارة رحمه الله فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديثه أولا ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإثنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من امهات المثانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك ما أن هذا كلام إيه التفصيص. إلا لو كان عندنا مثال مثلا أورد حديثا بمناسبه لأن هنا لفظه غرض نعم ما يتعلق به غرض صحيح ذلك الحديث طيب هذا غرض صحيح لا يشمل أن يورد حديثا بالمناشبة له علاقة بموضوع وليس هو من باب الزيادة وما شبه طيب شيخنا الكلام قال من الفوائد المثنية بعدما قال ما, ما يتعلق بغرضه في ذلك الحديث قال من الفوائد المثنية والإثنادية من تكمات وزيادات وكشف غامض إلى آخر مقال وهل ممكن شيخنا يرجح هذا أنه في بعض المواضع يسق الأحاديث ويسكت عنها ثم يضعها في موضع ما في الفتح نفسه هذا يفيدنا فيما لعملنا في مقابله أننا لا نريد؟ نجد في أحاديثه التي تدخل في هذا الحصر الذي أنت تدند حوله الآن لا نجد فيه شيئا من ذاك القبيل الذي في بعض تتبيب معه الحقيقة إذن في فيما بعد تتطلب الانتباه لمثل هذه الملاحظة التي أنت لفت النظر إليها وجزاك الله خيرا والملاحظه ينبغي أن توجه إلى جانبين نعم. الجانب الأول النظر في الأحاديث التي يذكرها وليس لها صلة مباشرة ببعض جمل الحديث الواردة في الصحيح الملاحظة الثانية هل هو لا يؤخذ عليه مطلقا من هذا الجانب أنه ناقض نفسه في كتاب آخر إن لم يوجد شيء من هذا يكون هذا مرجح للتبصيص الذي أنت لفت النظر إليه وإلا فقد يكون قد مانع من التبصيص نعم عندنا شخنا هنا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينسب إليه كل أمر انتيبان لا يبدأ الحمد لله هو أفضع في الجزء الأول صفح الثمانية طيب ذكره دون أن يتكلم عليه إلا أنه صرح بضع فيه في السامي من الفتح صفحة عشرين ومتين وعندنا حديث آخر حديث اللي صرح بضع فيه حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطر فهو أبكر وأنتم رجعتم شخصنا وأنه مرسل لا الذي فيه قرة ابن عبد الرحمن فذكره في كتاب بدء الوحي وسكت عليه أيوة وذكره بعد ذلك في الجسئ الثامن من الفتح صفحة 22 ومائتين وصرح بضعفه أوه. عندنا أيضا حديث آخر شيخ ناوى هو حديث نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عمله ذكره في الجزء الأول صفحة 11 ساكتا عليه وصرح بتضعيفه في الرابع صفحة 19 ومائتين هو الأمر كما ذكرتم ما ذوقت قاعدة من مثال واثنين وثلاثة أو فالاستقرار هو يحتاج إلى الوقت وإلى الجهد حتى يخرج الإنسان بقاعدة أيوة. وهو ما كان هذا يعني الاتكاء عليه في الاستدلال يعني الاتكاء عليه بقدر ما كان الاعتناء بلفظه رحمه الله في هذه السابق بعض الامثله التي ذكرتها كحديث نية المؤمن خير من عمله لا يدخل في هذا الخشم الأول ما يدخل لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليست من زيادات الحديث هذه ولا ولكن هو كان يتكلم رحمة الله بأن هناك من نفى من ادعى فرضية هذا الحديث وهناك من قال إن حديث أن عمر قد تبع على ذلك قال إن كان قد تبع بالمعنى فنعم أما بالمتابعة بالضبط فلم يصح إلا حديث عمر وأما بالمعنى فسقط مثل هذا إلا حديث ليتموا من خير من ومن غزى ولم يمئن إلا عقالا فليس لهم من غزو إلا ما غزى إلى آخر ما ذكر فهما ذكر في الردود على أناس الابدعى التفرد او الغرابة في هذا الحديث وهناك أناس ادعوا أن عمر لم يتفرد به ما. فقال إن كان المقصوب أنه لم يتفرد به بالمعنى نعم فهناك حديث أخرى فيه معنى هذا الحديث وإن كان بالمبنى فلم يصح إلا عن عمر وما جاء عن أبي ولا صح إلى آخر مكر. رحمه الله هذا كل حال يعني دراسة الموضوع بصورة أوشها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يبارك الله شيخنا كثبت هنا في سؤال قلت من المعلوم توهيم الضعيف إذا زاد في الإثناد أن الرجل الضعيف إذا زاد في الإثناد وكسر فيه فالعلماء إما يقول رفع أو يجدك الأثانيد أو غير ذلك إلا أن أبا حاتم الرازي قدم كلام ابن الهيعة لأنه زاد في الإسناد رجلا يدل على الانقطاع في رواية أخرى ناقصة وقال لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه هذا موجود في العلال للراضي الجزء الأول بحث عن وماتين كان موجودا وأردتم أن أقرأ المثال منه. لا مش موجود بس خلينا ندرش هذا الموضوع. طيب من مخالف لبن لهيعة هذا يحتاج الى الكتاب لان أنا فقط كنت احيل صاحب المتاع الجزء الأول من لكن لما نقلت هذا المفروض انه دار في خلدك وفي ذهنك نعم أنه لماذا يرجح ابو حاتم الراجي روايه ابن لهيه بمثل هذا التعليل والمخالف له بإسقاطه للرجل هو بما أن يكون ثقة أو على عبارة على أوثق من ابن هيا أو أن يكون مثله أو أن يكون دونه فإذا كانت الأولى فلا وجهة مثل هذا التفضيل أو الترجيح إذا كانت الأولى إذا, إذا كان أوثق من ابن لهيعة هل وجد لما قال أبو حسن أما إذا كان مثل ابن لهيعة هذا كلام حافظ ومقبول إذا كان مثل ابن لهيعة ومن باب أولى إذا نعم. كان دونه. نعم. ولذلك كان لعدمة لنشطيذ من هذه الملاحظه أن نعرف أن الراوي الذي خالف ابن لهيعة ما حاله ما ترجمته طيب أنا رحيل شيخنا من جملة المسائل التي نحتاج بها إلى الكتب آه. لأن في بعض المسائل قد مضت طلبت مني أن أقرأ الأمثلة عليكم هذا إن شاء الله أضمه إليها طيب. لأن كان عندك مزيد في الجواب نسمعها إن شاء الله إن شاء الله لكن أنت ذكر أنه ذكر. يعني الراوي المقابل نعم <تصفيق> سئل عن الحديث فقر رواه كلان كذا كذا ناقصا <تصفيق> ورواه ابن العيه ابن الهيعة فجادة فقال ولو كان هذا الاصل فيه أن الرواية ناقصة لكان أسهل على ابن الهيعة أن يحفظ ذلك لأنه سيء الحفظ أما وقد يعني اعتنى فحفظت زائدة هذا دليل على أنه حفظه واستدل بحفظه هذا على انقطاع الناقصة الأولى لكن من الراوي الذي خلف ابن الهيعة إن شاء الله برجوع إلى الله بارك الله فيكم هنا شيخنا أيضا ذكر الحافظ في الإصابة أن الرجل إذا ذكره ابن أبي حاتم من جملة الرواع أو من جملة المشايخ الذين يروي عنهم المترجم له أو يروون للمترجم له إذا ذكره بين صحابيين فهو صحابي يعني قال أنه فلان هذا روى عن ثلاثة فلان أو عن ثمثة فلان وفلان وفلان فإذا ذكر الأول صحابي والثالث صحابيه فيقول جزما الثالث صحابيه لأن في مثل هذا السياق ومثل هذا العدد ما يدخل التابع بين الصحابيين هذا هو المعقول المتواتر معمول بهذا اي والله ما شاء الله اي والله الله اكبر دقه تقول انه لما شيء عجيب نعم بيه. هو هذا في اصابه الجذر الرابع صفحه 91 ارجانا رقم 2300 اثنين وثلاث آلاف نعم وطيب. كما في زهير بن أبي جبل وهو في الجرح والتعديل مترجم طيب فترجم له بين صحابيين خلص حفظكم الله أيضا شيخنا من المسائل العلل هذه مسألة لاحظتها في كتاب العلل الضارفوثني أحيان يكون هناك اختلاف في الحديث فلو فرضنا أن أحد الثقات رواه من حديث أبي هرير مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثن فجاء ثقة آخر ورواه عن أبي راير أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزاد فيه زيادة وخالف الذي رواه القاضي أيضا زاد في المتن زاد في المتن زيادة نعم ولو فرضنا أن الرواية أولين أكثر من هذا المخالف فباعتبار إعمال القواعد أن هذه الزيادة مخالفة للرواية الأوثق لكن لو رأينا شيخنا جاء ثالث فروى نفس الحديث من نفس المخرج لكن جعله من نبي بن عمر لا من النمس الأبي راير أرى الإمام الضارفطني ينظر إلى هذا الراوي الذي شد في جزئية ووافق الثقات في جزئية فيعده مرجحا لرواية من رواه من نسلت أبي هريرة ويرد بالجميع على من رواه من نسلت ابن عمر وإن كان هذا الرجل خالف في البعض إلا أنه ستحذر به البعض هل هذا الاستعمال صحيح؟ يعني تعني إبارة الله فيك بأنه يعتبر حديث ابن عمر شاهدا للثقة لجيادة الثقاء الذي خالف الثقاء لا ما عن هذا حفظك الله. ولكن أعني الثقاء الذي رواه الحديث أبي هرير أيضا فقد وافق الثقاء في جعله من مسلس أبي هرير وخالفهم بزيادة في المثل فهو من ناحية المثلية شذى لكن جاء الثقة آخر ورواه فجعله من مسلس ابن عمر طيب فيقول لماذا وفلان وفلان وفلان ويعد هذا الذي شد في زيادة في المثل من جملة الذين رواه عن أبي هريره أوثق من فلان الذي جعله من ابن عمر ففهمت من ذلك أن الراوي قد يوحم في جزئيه من روايته ويستشهد به للآخرين في جزئيه أخرى من روايته ما هو سؤالي؟ أنا ما وضح لدي أحيله للمثال وضح لك شيء شو مشكله الكلام دول لو ما في اشكال في تحاليل لا ما عليه يقول شيخ ابن ابي هريره من الرواه حديثا عن, عن ابن عمر لا عن ابي هريرة هنا عن ابي, أبي هريره طيب فجاء راوي اخر فروى الحديث نفسه عن ابي هريرة نعم لكن خالفهم في المتن زاد عليهم في السند وهنا موضع الاشكال عنده وافقهم في السند فجعله عن ابي هريرة وخالفهم في المتن فزاد فيه زيادة نعم فالآن جاء راو آخر فخالفهم في السند فجعله عن ابن, عن ابن عمر عن ابن عمر فماذا يقول يقول الآن هو عد ذلك الراوي الذي زاد في المتن من ضمن المرجحات على وهم من خالف في ذكر ابن عمر وبنفس الوقت وهمه في زيادة المتن فاستشهد به في ثبوت السند او في الموافقة الإسنادية وخالف في الزيادة المتنية كنت أود من أبو الحسن إنه يقول إن هذا هو قصدك. هذا هو؟ أن هذا هو قصدك؟ قصد. أنا مشغول أنا بالمثال لأن... شوف المثال. يا أبو الحسن. بارك الله فيك. حجر لو رفعنا رواية الثقه الفرد. الذي خالفت الثقات في المثل ووافقهم في اسناد الحديث إلى أبي هريرة لو رفعنا هذا الثقه واعتبرناه عدما لا غير ناغيا فماذا هو موقف الدار خطني بالنسبة للثقة الآخر الذي روى الحديث بديل أن يسنده عن أبي هريرة أثنى عن ابن عمر. ما؟ يقدم رواية الجماعة. يخدم رواية الجماعة. هي هي. طيب. فهنا ماذا على. يعني إذا كان وهو ما... إذا كان ملغيا فترجيح رواية الجماعة أولا. فوجوده النفع وإلا مضره. هذا هو. طيب أو ممكن أقرأ عليكم المثال في في الفتح. واضح. أمم. نشان الله. أفضل مثال. إن شاء الله. او اتركوا لانا سيأخذ وقتا والحمد لله قد وضح لي من الجواب الامر احاول اني ايوب ابن الفرهين وماكنونه في يوم, يوم الجمعة تفضل الله يبارك فيكم ويحفظكم كل شيء الحمد لله سيخنا هنا سؤال قال عبد الله بن احمد لابيه كيف كان سماعك من حفص بن زياد هذا في كتاب العلل لاحمد كيف كان سماعك من حفص بن زياد قال كان السماع من حفص شديدا قلت كان يملي عليكم قال لا قلت تعليق قال ما كنا نكتب الا تعليقا اردت ان اعرف معنى هذه العباره بارك الله فيكم الظاهر والله اعلم انه كان لا يجلس حفص هذا كان لا يجلس على طريقه علماء الحديث للتحديث وانما كان يجلس مجلسا ثم يعلق حديثا من احاديث على مناسبة من المناسبات فيكون الإمام أحمد جالسا في مجالسه هذه ويلتقط هذه الاحاديث منه والواقع أن الشيخ حفص لم يجلس التحديث كما هو عادة المحدثين نعم يعني ما جلس اليوم على الناس وهم يكتبون كما, كما هي العادة ربما أنه يأخذون نتفاً من حديثه حسب المناسبات حسب المناسبات حسب المجالف يوقع على ذلك أنه كان السماع منه شديداً كان حفظ شديداً أي أنه يعني ما يعطي الحديث أنا يقولون عن بعضه، انه كان صحيحاً بالتحديث كان عثراً في الرواية نعم بارك الله فيكم فيكم بارك هنا أيضاً سؤال شيخنا عبارة موجودة في كتاب الضعفاء والمطروفين للدار قطني ايش يقول فيها؟ قال هنا قال البرقاني طالت محاورتي مع ابي منصور ابراهيم بن الحسين حمكان لاب الحسن علي بن عمر ادار قطني الله عني وعنهما في المتروكين من اصحاب الحديث فتقرر بيننا وبينه على ترك من اثبته على حروف المعجم في هذه الورقات وقام يسوق يعني ذكر هذا في مقدمة المتروكين المتروفين وقام يسوق الرواح المتروكين نعم الرواح يذكرهم دون تلام فهل يكونون متروكين بهذه العبارة؟ هذا هو وهكذا شيخنا يعني صنيعكم في... إذا مر عليكم تعدونها متروكا طبعا هذا بيش خرط المعروف يعني إذا لم يخالف محمل هذا أي نعم يعني إذا انفرد أو يعدد الضرفتنا من جملة الذين ضعفوه بشيطة يجمع بينه وبين غيره نعم إذا اختلف شخنا في اختلف تلاميذ ابن معين في نقل الكلام عليه اختلفون منهم من هم يوثق منهم من يجرح وهم كلهم يط... أقول ابن معين سؤالات ابن معين كثيرة وتلاميذه طب. كثيرون وإذا اختلفوا في قول ال... الإمام المعلمي بأنه يرجح البغداديون من تلاميذته هل هذا الكلام هو صحيح أو يجمع بينها بينه كأنه اختلاف بين أئمة في الترجمة هو هذا الأصل أما الترهيب البغدادية ما مر عليها ولا أعلم عندي إيه هو في التنكيل شيخنا القول هذا مجرد التنكيل عارف لكن أقول ما في عندي شيء حول هذا آه. أما الترجيح من من أو ثقية أو الأحفضية هذا هو الأصل أما كون رواية البغدادي تكون فيها قاضية نعم هذا لا ليش عندي يعني عارم بهذا ويعني ظهر أن الشيخ المعلمي يعنى قصده بذلك البلدية أنه لكن هل كل كل ما يتكلم فيه هو يكون من بغداد؟ لا شيخنا ما عنيش عن التلامذة. وقال إذا اختلف تلامذة ابن معين في نقل الأقوال عن ابن معين عن ابن نفسه. عن ابن معيين نفسه. إذا راع البلدية. إذا راع البلدية. هل؟ نعم. نعم. نعم. بارك الله فيك. إذا الناس هو في ذلك شيخنا الأول ينظر من أشبه الناس ابن معين في النقل. او يجمع بينها كان يقول مرة ثقة ومرة ضعيف فنقول صدوق نحن لو ان الدوري نقل عنه انه ضعيف ونقل ابن الجنيدة عنه مثلا انه ثقة هل نقول في هذه الحالة صدوق او نقول الدوري يعني في ابن يعني ارجح من ابن الجنيدة في هذا الباب لماذا ماذا ارجح لانه بلدي لا منادم له واكثر من السؤالات له والفرضية أنه ليس هناك أقوال وموادف إن أنا أستبيد لله مشان لو لو وقفنا في موضع ما فيه إلا هذا القول عندنا أينا. أما مع جملة الأقوال ف... والله ما عندي شيء في هذا هنا عبارة شيء ما أيضا أريد أعرف معناها ذكر أحمد عن يحيى بن سعيد بن القطان قال كان ثوء يعني بن يزيد الكلاعي إذا حدثني بحديث عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أو هذا أنت أكبر أو هذا الرجل فإذا قال هو أكبر مني كتبته وإذا قال هو أصغر مني لم أكتب هل هذا رمي بتدليس أو إيش المقصود من هذه العبارة لا هو يعني من طرف العلم يعني هذا يكون من رواية الأكابرة عن الصاغر فهو لا يريد مثل هذه الرواية مثالة علوم نظر فيها باب العلو بس نعم كان يؤخذ أكثر من ذلك ما شاء الله فيقال قال أحمد هنا في روح بن القاسم هو ثقة لكن روى عن الصغار ومن المعلوم من كلام ابن عدي أن الرجل لا يكون له الحديث إلا إذا كلام ابن عدي فيما إذا كتب لا فيما إذا روى كتب عن الصغار عن أكبر منه وأصغر منه عن مثله وكذا لكن كلمة لكن يعني روا عن عن الصغار. تهمه بأنه لم يرحل أو تهمه بتدليس أو تهمه بماذا إيش وجه يعني الغمز به بهذا القول؟ ثقة لكن روا عن الصغار. يعني غمز ناعم لا يضر. إيه نعم إيش منشأ هذا الغمز أو سببه؟ هو كونه ما ما يعلو ما يروي عنك كابر. نعم. غمز يعني إيش له؟ تأثير في الرواية. يعني كما كانوا يطلبون الأسانيد العوالي، ثم ينزلون أحياناً لسبب أو آخر. لكن ليس الأصل عندهم النزول وإنما هو الارتفاع والعلوم. حينما تأتي مثل هذه العباره كان يروي عن أصاذيب. يعني أنه ليس من أولئك الذين كانوا يعنون بالعلوم في الإسناد هو ليس جرحا وإنما هو غمز ناعم ولطيف لكن لا ينزل المترجم من مرتبة الثقات إذا ما ثبت ثقته. نعم أرسال الله هو هذا الذي أنا قصص أن أعرفه أما يعني كون أنه ما دهب ديني إلا أنه جرح ولكن في على الحام الله هل لأنه لم يرحل هل لأنه كذا سيحفظكم الله قبل قليلا تخلمتم عن سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبيه وذكرتم أن الراجح فيه عدم الاتصال هنا قول يعقوب بن شايبه يقول إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند يعني في الحديث المتصل قال لما عرفت أبي عبيدة بحديث أبي وصحتها وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر أفعا شو قال؟ قال إنما استجاز أصحابنا استجازة, إيه استجازة. آه. يعني أجازل أنفسهم إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه يعني ابن مسعود في المسند يعني في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبي وصحتها ولأنه لم يأتي فيها بحديث منكر هذا من بشرح عجل التلمذيين نطل نطل لا انا نقل هذا النص لا اعتقد ان مثل هذا الكلام يعني يجعل حديث ابي عبيد عن ابيه حديثا صحيحا لسببين الشباب الاول انه ينافي القواعد العلميه وبخاصه الهم كما اخرك صرحوا بان لم يسمع من ابيه لأنه مات ابوه وهو صغير هذا حشف القواعد السبب الاخر اننا نجد بعض المعروفين بالتساهل في التصحيح والتحسين كالحافظ الترمذي يعلل ما يرويه من طريق ابي عبيد عن علي بن قطبان يكون هذا رايا له لا يفيدنا الاعتماد وتصحيح كل الروايات التي يرويها أبو عبيد عن أبيه أيضا نقول من باب الاحتياط إذا لم يكن له الروايات التي يرويها أبو عبيد عن أبيه أيضا نقول من باب الاحتياط إذا لم يكن له متابع أو شاهد أو مشابه له أما الجزم لأنه يعرف حديث أبيه الصحيحه وأنه لا يوجد في روايتي شيء من المناكير هذا الله ما ندري كيف نوجهه ونحن نجد من قبلنا أنهم قد ردوا كثيرا من حديث من هذا النقص هذه العلم نعم طيب هنا شخنا سؤال سؤل أبو حاتم الرازي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد ابن أبي عروضة والحديث هو في تخلي اللحية فقال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن ابي عاروف ولم يذكر ابن عيين في هذا الح... و... طيب طيب لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن ابي عاروف وهذا مما يوحي به عبارة هذه الحديث ابن عيينه ثقه وروايه مثله يعني معروفه مشهورة. ثم يقول غير هذا الحديث غير موجود في مصنفات ابن ابي عاروبه هل ابن ابي عاروبه كل ما كان في حفظه أدخله في كتبه فما زاد عما في الكتب لا يكون حديثاً هذا معنى كلامه لكنه عيش مسلماً نعم. نعم العبرة بظاهر السند نشك كان الشرط متعطقت نعم هي كان السند إلى سبيان صحيح طيب شخنا يعني الظاهرة موجودة دائماً يعني يتنبهون عنها حول الناشئين في الصلب والناشئين في هذا العلم نرى مثلا بعض طلبة العلم إذا قرأ بعض كتب المصطلح قام وتعاطى يعني مسألة التخريج والتحقيق والحكم على الأحاديث وغير ذلك هل لو فرضنا أن الطالب قد كل كتب المصطلح النقطة والتدريب وفتح المغيث وكتب العراق وكذا وكذا هل هذا كافي شخنا في أن يتعاطى هذا هذه الصناعة حكم على الأحاديث صحة وضعفا هل هذا يعني يكفيه أن يفعل ذلك أم يعني هناك كلمة منكم لمثل هؤلاء الشباب التي يعني تخفهم إن شاء الله تعالى على الحق والصواب وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى أرغى الله فيه أما أن يتعاطى ذلك فامر لا بد منه أما أن يجزم بما وصل إليه علمه فهذا هو الذي يجب أن يتوقف طلاب العلم الذين نفترض أنهم درسوا علم المصفلة دراس نظرية لكنهم بعد ما تمرسوا في تطبيقه عمليا ولذلك أنا كنت أقول في مثل هذه المناسبة نحن ننصح إخواننا الناشئين والمتعلقين بعلم الحديث أنهم إذا بداوا يصححون ويضعفون فليفعلوا ذلك لأنفسهم وليصبروا على أنفسهم سنين حتى إذا ما شعروا بأنفسهم أنهم صاروا بمكنتهم أن يضاهوا من سبقهم من اهل العلم تصريح وتضيح في ذلك يتقدموا بإفادة الناس إما كتابة وإما خطابة والسبيل بان يعرف هذا الطالب نفسه هل وصل إلى بسع هذه المرتبة هو أن ينظر إلى كثير من تخريجاته وتحقيقاته فإذا غلب عليها دون تقليد لمن قبله من الحفاظ والعلماء والمصحهين والمضاعفين إذا غلب على أحكامه ومرافقتها لمن قبله من أولئك الحفاظ يكون هذا دليلا على أن رجل قد وصل إلى مرتبة تسمح له بأن ينشر وبأن يعلم الناس أما مجرد ما درس علم المصطلح وهو يظن أنه صار خبيرا عمليا في التصيي والتضييف هذا مع الأسف من خطأ الشباب الناشئ اليوم في هذا العلم نحن نجد مثالا في أصل من أصول العلوم آخر وهو علم أصول الفقه حيث نرى ونعلم كثيرا ممن درسوا علم أصول الفقه لكنهم في أثناء التفريع للمسائل الفقهيه يخطئون خطا كبيرا جدا ويخالفون الأصول التي قرأوها وذلك لأنهم لم يحسنوا تطبيقها ولعل ذلك بسبب إهمالهم لهذا العلم وعدم عنايتهم لتطبيق الفروع على الأصول. كذلك الذين يدرسون عالم الفقه الحديث فعليهم ان يتا ان يتروا وان يتباطؤوا في اصدار الاحكام تصريحا وتضيفا حتى يصلوا الى المنجل الذي اشرت اليها آنفا هذا ما عندي جزاك الله شخنا لو ان الرجل قد عرف بالتدنيس وروى تلميذه عنه من كتابه روايه التلميذ من عن المدلس من كتاب المدلس تزيل علة التدليس المدلس في كتابه كيف, كيف روى وهذا ما ندري هل هو يدلس أيضا في كتابه أم لا كيف ندري يعني الواقع سيكون في كتابه حدث لي فلان أو عن فلان أو عن فلان لا فرقة طيب إذن لا فرقة لا فرقة. نعم و... نحن نجد مثلا ما ندري هذا في الحقيقة هو في الطباعه ام في الرواية نجد في مصنف ابن ابي شيبة المطلوع اليوم كثير من احاديث يقول فيها اكدارا حتى ذلك فلان واحاديث يقول فيها عن فلان واحيانا لا شيء لا هذا ولا هذا فلان ها. فلان فلان فلو كان هو من أصناف المذلشين كنا نتوقف عن مثل الصورة الثانية والثالثة فإذا كنت تشأل عن المدلس والتنميل يقول عن كتابه فلا فرق بين أن يكون في كتابه عن أو أن يقول حدثني ملاد ففي كل من الحالتين يؤخذ ويرده ينصرها بالتحديد أو وإلا عن لقاء أو ردة القيد الذي يعني دار سؤال حوله لا يغير من قاعدة معروفة لدى أن هنالك عليه. فكرت الآن شيخنا أيضا مما يدل على كلامكم ويؤيده وهو بارك الله فيكم قصة الليل في نساء معاذ فإن أبا زبير أعطاه كتابه وبعد ذلك رجع وسأله أين الذي سمعته أين الذي ما سمعته من جابر علمني عليه فلو كان مجرد رواية المدلس من كتابه مزيلة للعلة فما كان هناك حاجة لسؤال الليل هنا سؤال شيخنا حول جزئية في تعريف الحديث الصحيح وهو الذي يطفل إسناده بنقل العدل الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار أتى بإشكال حول كلمة العدل بعد أن ذكر تفسير العدل عندهم بالكلام المعروف في مسألة المسلم البالغ العاقل السلم من أزواب تسخ وخوارم المرؤة قال عندنا المبتدعة أهم البدع من خوارج ومن شيعة ومن ومن العلماء قبلوا حديثهم بشروط معروفة عندها العلم فإما أن يتنازلوا عن تعريف العدل هذا لأنهم قبل المبتدع وعدوا حديث صحيحا وإما أن يردوا حديثا المبتدع هذا كان كلامه في الله في توضيح الأفكار كيف المخرج مما قال يجب أن نستوضح منه أو من من من قد يتبنى قوله ماذا العدد الذي وجد التعارض في ذهني بين حرص العدالة في الراوي وبين قبولهم رواية المتدعة ما, ما هو المقصود بالعدالة فيما يفهم يعني أنا أمقل مثلا كلامه أو كلامنا من يتبنى كلامه, كلامه بنعرف إن شاء الله كيف نصل إلى الصواب لو قال التعريف الذي وضعوا العلماء في تعريف العدم المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق قالوا البدع فسق صحيح يا فسق تأويل من هنا أتيه أي من هنا من, هذا من أسباب الفصل من هنا أتيه نعم صباح نحن لا نعتبر المبتدئ فاشقا نعتبره ضالا مجتهدا وهذا ليس فاشق أما إذا ثبت لدينا أنه فاشق ببدعته فلا تشمله العدادة طيب الشيخنا ما هم يسمونهم فصاق التأويل كلام الحافظ ابن حجر يقول الفرق بين فصاق التأويل وفصاق الشهوات فهناك من اهل علم من سمى المبتدى على الفاتحة ما فهمت هذا الاخير الحافظ ماذا يقول يقول وهذا من فصاق التأويل يعني جاءهم الفسق بسبب التأويل لا بسبب الشهوة دينها وفرقه وقرض وخط محطنا وقطع طريق وغير ذلك يوه. انما اتاه الالفيسق يظن انه يذد يعني دين الله ويدافع عن دين الله فجاءه بزاب التأويل الفاسد سموهم الحافظ لصقه التاويل يقول هذا في تعريف الاعداد لا ما مش فيه ولا ولا في معرض تعريف على في عرض الكلام على حديث المبتدعه واننا لو قبلنا كلام الناس في بعضهم لرددنا السنة لأن الفرق استفترنا مع بعضا نحن نحن نحن لا كلامه ليس في موضع التعريف لكن أحسن أنه سماهم أستاذا بسبب التأويل ممكن أن يحمل كلام العلماء على أنه ولا يكون وأن يكون سليما من أسباب الفسق أي الفسق الذي يؤدي إلى اللامبالاح في الرواية والذي يؤدي إلى الانتهان بالحديث النبو فيصبح فيه ما ليس منه ولا يكون ذلك إلا من فسق الشهوة لكن بارك الله فيك ألا يكفي القيد الذي ذكرته أنفا وهو أنت... تعني كلامكم نعم أنتم قلتم لا يكون لا يسمى فاسقا إنما يسمى ضارلا مستئدات يسمى... أين نعم ما يسمى فاسقا أين؟ لا يكفي من الإشكال تماما آه. لكن لو يعني أورد على ذلك أن من العلماء من سماه فاسقا بتأويله طيب لو رجعنا إلى أصل مادة في الفسق في اللغة ماذا تعطيك؟ الخروج خروج عن ماذا؟ الخروج عن عن السنة، الخروج عن ال عن الطاع، الخروج عن الطاع. خروج عن الطاع. نعم. هذا الذي اجتهد فأخطأ وضل خرج عن الطاع وإن كان مجتهدا فهو أجور الله وأجر مفقود لا تقل وإن إن كان مجتهدا ما كل المتذاع شيخنا مجتهدا الشيخ الذي كان وباط وهذا القيل <تصفيق> فانت لا تقل إن كان يعني أرحتك <تصفيق> طيب ما يكون يكون مأجورا مغضولا خطأه وليس فاشخا. يكون فاشخا ومأجورا؟ لا. يكون. إذا ليش فاشخ؟ طيب هذا في المجتهد شيخنا لكن في عوام مشي عابي عوام هؤلاء الذين يقولوا الحديثهم. نحن نختلف على الأصل وبعدين نتفق على الفرق. تفقنا على الأصل الآن؟ على أن المجتهد إذا ظل بمسألة وإجتهاد فالحديث يشمله. طيب وسواء كان في الأصول أو الفروع. هذا سؤال عندي الأثناء تأخذ الجواب إخوة الإيمان تثمة الكلام في الشرع التالي. كان في إن <تصفيق> <تصفيق> وسواء كان الأصول أو الفروع. هذا سؤال عندي تأخذ الجواب كان؟ لا فرق. لا شيخنا حتى لو أتى المسألة من لا فرقة. من لا فرق. شيء من الدين بالضرورة. هذا أمر توصل مع الزمن يعني ربما ظهر وأصبح من المعلوم بعده خلاف ما كان في زمانه والدليل هذا حكه ابن مسعود للمعاوذتين من المصحف الكريم لو فعل هذا فعل اليوم ما بلغو لا حكم اخر <تصفيق> يعني ذلك معلومة من الدين بالضرورة مسألة تتسع. وتضييق باعتبار الازمنه وباعتبار الشهر العلم وباعتبار الافراد هذا من العين الخفيف نعم موسيقى بها انتفقنا إذا عن النقطة الأولى على المجتهد اه نعم. طيب. اقول لا فرق بين المجتهدين ومتبعين لمجتهد طيب. المهم في الموضوع سواء في المجتهد أو في المتبع هو مجانبة الهوى. هو مجانبة الهوى لا. لأن اتباع الهوى هو المعصيه وهو الفسق. أما إذا إنسان ضل وهو قاصد الهدى فهذا كما قلنا آنفا هو مأجور ولسنا بالذين يتنفعون ويجيبون على كل فرد من أفراد المسلمين ليس فقط أن يكون متبعا بل أن يكون مشتهدا لا لا نقول بأنه يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكون مشتهدا بل لا نقول بأنه يجب أن يكون متبعا بل على الأقل فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون سمي هذا السائد لأهل العلم مقلداً متبعا هذه أمور صلاحية وإذا أردنا أن ندقق حينما نقول نحن السلفيين المتبع هو الذي يحرص على معرفة الدليل ويمجي على بصيرة ما شك هذا هو يعني شرع الله عز وجل لكن هذا لا يستطيعه عامة المسلمين عامة المسلمين هم الذين وجه إليهم خطاب الكريم فاسالوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سال عالما ولو كان هذا العالم ضل سواء السبيل مجتهدا أو مؤثرا للهوى فإن كانت الأولى فلا بأس على هذا المتبع أما إن كانت أخرى فوزروا عليه وعلم الأفلاه أما المستفتي فلا يدر عليه فإذا عرفنا هذه الساعة في هذه المعاني حينئذ عرفنا أن الأمر ليس كما تبادر إلى ذهن الصنعاني بأن هناك تعارضا من شراتهم للعداله وبين قبولهم لرواية المبتدئة لانه لاحظ يمكن المعنى الذي نقلته عن عاطفه مع أنه انه فساق نحن ما نطلق هذه الكلمه نحن نكتفي ان نقول عن الفرق الاخرى انها فرق بازه لكن ما نحكم على شخص بعينه انه ضال ويدخل جهنم لانه قد يكون مجتهدا ويكون ماجورا وقد يسفك كثيرا من اهل السنه لأنهم يتبعون آواءه أو في مسائل أخرى ها. بعض ما في إشكال إن شاء الله إذن بالنسبة للمجتهد الحديث يشمله ها. وبالنسبة للمتبع للمجتهد إذا كان معظما للدين ليس متبعا لعواه وهو أيضا ما يطلق عليه بارك الله فيك. هنا شيخنا كثير من الطلبة يستشكلون إشكالا حول أقسام التدليل فيقرؤون في كتب والتدليس يعني في المشهور قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ فيفهم بعض الطلبة هنا أو يس... يعني يقع في إشكال يقول الإسناد معروفهم الرجال هو يفهم الإسناد الذي هو مقابل المثل والشيوخ هم في داخل الإسناد الله يضيب فلماذا يكون قسيمه وهو هو ولماذا يدخلون مخسوم في جحر الضب <تصفيق> هذه أمور الصلاحية إيش فيها يقولون كيف يكون الشيء من يعني يكون الشيء وقسيمه وهما واحد لا عام وخاص ليش هو شيء واحد اله يميز شيء عن شيء وهما في, في السند يظهر لشخنا في هذا المقام يعني جواب اعرضه ان شاء الله عليك أنت. وهو ان المقصود بتدليس الاسناد ليس المقصود بتدليف الاسناد اي الرجال رجال السند إنما المقصود في الإسناد تدليث السماع تدليث الصيغة ويعني يؤيد ذلك أن في بعض كتب الجرح والتعديل فلان عن فلان إسناد وفلان عن فلان ليس في اسناد. بمعنى متصل وغير متصل فما يمكن أن يجاب على هذا بأن المقصود بالإسناد أي الصيغة أو لغب التحمل وأما المقصود بالشيوخ كما هو شعر العلم يعني قلب الكنية أو قلب الإسم حاجة ما معروف ويغير المعروف فتعدما ب... ب... ب... لأمره فهو ممكن أن يقال تدليس الإسان أي تدليس السماع لأن الإسان عند المحدثين أيضا في عرفهم يقال على السماع الإسسان فلان يدخل في المسند فلان لا يدخل في المسند أي في المتصل الذي ثبت السماع فيwith أكبر هذا هو صحيح كواقع لكن ما بيزيل الإشكال ما يزيل الإشكال ما بيزيل الإشكال يعني السماع هو في الإسكان وجوده وعدمه لكن لما نقول هو تدريف السماع وتدريف الشيوخ إذن لا إشكال إذن لكن ما هيك التعريف لا إذن يتكالوا أيدن على على من قال الشيوخ في الإثناد آه. نعم الشيوخ في الإثناد هو ما يفتشكى لأنه وجوده في الإثناد هو تدريف التسوية في الإثناد وتدريف السكوت والعطر قد لست كنت في, في كله بالإسناس. كله في الإسناس. غالبه الذي انت الفعل النظر اليه بأنه هو المقصود وهذا صحيح كما لكن ما ما ميزوا يعني وما اخذوا بالاشكال وانا اقول ان هذا مثل ثان جدا هذا الاصطلاح والمقصود هو الذي تقبلت به بارك الله فيكم فارشخنا أياء حيالا يجد طالب العلم في بعض الأحاديث فلان هذا الحديث سواه فلان وهذا الحديث جوده فلان هل بين التسوية والتجويد فرق شخصنا؟ طبعا التجويد قد يكون من المتقدمين الذين يرون اشناد وقد يكون من المتأخرين فإذا كان من فمعناه واضح انه قال اسنانه جيد اما ان كان من المتقدمين فمعناه انه رواه روايه جيده ليس فيها شيء من عله ظاهره او خفيه او ما يشتبه ذلك اما الذي سواه فهنا في نسبه الى التدليس في نسبه الى يعني انه يجوزه يمدح بتجويده اما الذي ثواه يذم بتسويته والسبب هو ما ذكرت آنفا والله أعلم أي الذي جود ساق السند بطريقة سليمه لا التواء فيها ولا علة فيها إلى اخره هذا الذي جوده اما الذي ثواه يشير إلى أنه يسقط دليل اللغة كما هو معروف نعم يبدل شيء تزيش نعم هذا الذي يحفظنا لشرفنا جزاكم الله في التحق بين جوده اذا قلا اذا قيلت متقدم اه معروف وبين جوده إذا قيلت على متاخر نعم المتأخر ما يعقل أن له أن له دخلا في باب الإسناد والرواية، إنما يعني دخله ونشاطه ومجاله في باب الحكم, الحكم. على الرواية السابقة. طيب الشيخنا أيضا في باب التجويد هذا في أحيانا وأقف يعني على بعض العبارات المتعلقة التجويد هذا أن يكون الروض ضعيفا، أصدقاء يرونه معللا ويأتي هذا الضعيف ويرويه سليما من العلة كما تفضلتم، أوه. فيقال جوده ويقصدون بذلك ان انه في تجويده لا يصنع شيئا وانما الصواب يعني قول من رواه بالعله يعني ما انا هنا معناها شواه بمعنى بمعنى أنه أزال علته اي هنا فظهر لنا شيخنا ظهر جيدا نفهم من هذا ان التجويد ياتي مدحا وقبحا وتجويد لا تكون الا بس هل يحضرك بي في الآن عندي شيخنا في هذا أمثلة بس الآن مكتوب مكتوبة عندي بارك الله خير بارك الله خير الله خير الله خير بعض العلماء وقفت على كلام لهم يقولون نقبل عن عنة المدلس ما لم يرو منكرا هذا كلام في توسع شيخنا أو كلام سبيل كذا كان على إطلاق الإطلاق أن كل من عن على من المدلفين فهو مقبول إلا أن ينص إمام على أن هذه الرواية منكره أو يظهر لي أن هذا الحديث غير مكروه. لا هذا التوسع غير محمود. كذلك شخصنا في كلمة لا يصح أراها في السنة الضعيفة كثيرا تطلق كلمة لا يعني كلمة لا صح على الضعف الشديد. ليس شرطا. ليس شرطا. إنما يختلف فرق. ان يقال لا يصح في الكتب التي وضعت في الأحاديث الموضوع نعم فهناك معنى لا يصح كما لو قال موضوع، نعم أما في كتب السنن مثلا التي لم تتخصص في الأحاديث الموضوع فإذا قال هذا اسناد لا يصح هو يساوي اسناد ضعيف نعم يعني يفرق بين الكتب التي تطلق فيها هذه الكلمة المعرفة. مجالها ونوعها المعرفة. يعني مع ذكر هذا الكلام حول الكتب التي متخصصة في أحاديث بعينها الكتب التي هي في العلل ذكروا أن الكتب التي تخصصت في العلل مثل عيادة دارة وغيرها إنما هي في الأحاديث التي فيها علل خفية وأراد العالم أن يبين علة هذا الحديث التي يعني لو لها الحديث ظاهره الصحة ميه. أحيانا نجد في كتب العلل هذه المتخصصة في أحاديث العلل أحاديث عللتها ظاهرة قنقطاع أو جهالة أو ضعف الراوي أو كذا فعلى ما يحمل هذا مع أن هذا نادر ليس بالكثير في مثل هذه الكتب لكن على ما يحمل إدخال مثل هذا الصنيع أو مثل هذا الصم من العلل الظاهرة في كتب متخصصة في العلل الخفية هم لا أستطيع أن هذا سؤال منقطع الصناع اما قبله ايه لكنه ذكرني تخصص الكتب ذكرني جوابكم ان الكتب لا تخصص ما ما أسأل لكن أسأل هذا ما وصلت ب... نعم طيب ا ما دام بارك الله فيك ذكرت ان هذا امر نادر ان تكون الليله ظاهره مع ذلك يذكرونه في كتب العلل التي موضوعها تشف عن العيلة الخرهية نعم ما في غرابة في هذا بارك الله فيك لأنه كما أنت بالمناسبة ذكرت السؤال مع ذاك السؤال فوق أي جاية سؤال غير سؤال فهم خلوا هذا الحديث في غير البن ما شاء الله طيب حركم الله في تعريف الحديث المرسل وأنه ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر من حدثه بذلك أو دون ذكر الواسطة هنا إشكال بالكتب التي اشتهرت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الكتاب الذي يرويه لنا حزم حول الأديات والصدقات والفرائض هذا الكتاب يرويه تابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه وجاده وله حكم الاتصال ولو أجرينا تعريف الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان, ذلك في كان التعريف شاملا لهذه الصورة والواقع أن حكم هذه الصورة الاتصال وليس الارسال ظهر سؤال شيخنا كثير أفكر في شيء له صلة الحديث المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا جميل دون ذكر الواسطة هذا معروف نعم اي شو الاشكال في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات والفرائض والضيات لما يروي تابعي وابن ابي حزن ايه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون متصلا معمولا به لانه وجادة وجادة صحيح قد استوفت شروطها أي. فيعني نجي نعرف التعريف الحديث المرسل الذي هو عندنا ضعيف لا يحتج به رأينا التعريف يشمل هذه الصورة لأن أيضا من إضافة التابعين النبي عليه الصلاة وإنما يقول أنما يقول سمعته رأيته أنما يقول قال رسول الله عليه الصلاة كذا قضى رسول الله عليه الصلاة وسلم بكذا فتعريف الحديث المرسل شامل لهذه الصورة مع أنها متصلة معمول بها فهل التعريف يعتبر منخرما بهذه الصورة؟ أو أنها صورة ضيقة يعني لا يتبع التعريف من خريما لأنني سأقول تنظر. هل جاء ترحد هذا الحديث المرسل من كونه مرسلا سأقول لا أنا الذي أذكره في الإرواء سيخنا أنكم, أنكم احتججتم به أنا دعني والإرواء الإرواء هنا <تصفيق> آه. يعني أظن أنه سنبعد شوية عن الجواب هذا الذي اذكره انه يعني احتج به لذاتي الذي اذكره انا هذا لان غير ذلك اعطي معي الان طيب. ده الذي تذكره مما كنت قراته في كتبي او كتب غيري نعم هل هذا المرشد احتج به لي واعتبر صحيحا لانه مرشد قلت انا جوابا عنك لاني أعرف إن شاء الله انك على علم ستقول لا نعم. أصبت وما أقطعته أصبتم عندما قلتم محت الجبيل لأنه مرث. وأنا أنت بتكرر لي أنا, أنا قدمت لك السؤال كما كان السائد يقدمه إلى المفتي جورنال عريضة طويلة عريضة هل يجوز يكتب الآخر يجوز أو لا يجوز صح ما صحه إلى اصلي انا اقول اريد السؤال اخيرا لنسمع الجواب وقد سمعته لكن يكون واضحا جدا الله فيك هل جاءت صحه هذا الحديث من كونه مرسلا لا اذا وين المخالفة للقاعده هذا المرسل كانه كاي مرسل اخر يحكم بصحته لأنه مثلا جاء مسلدا على مذهب الإمام الشافعي من طريق أخرى فلا يقال هنا كيف احتج بهذا المرسل والمرسل عنده ضعيب لأنه جواب واضح وهو أنه تقوى بشيء خارج عن كونه مرتب وهنا الواقع كذلك تماما المرسل هذا عمر بن ابي حزم وابو بكر بكر ابن عامر ابن حجن وابو كتاب الصبقات وهذا فهذا المرسل ما جاءت قوته من كوره مرسلا وانما جاءت قوته مما انت اشرت اليه ان فهم انه وجد كتاب مكتوب من الرسول عليه السلام الى اهل اليمن فمن هنا جاءت الحجة بالحديث ليس لأنه مرسل فحسب بل لأنه اقترن به الوجاهة وبهذا يخرج الشخنة عن التعريف التعريف لا يشمله التعريف يشمله يقول الثابعي قال رسول الله ما يشمله هذا عليه يشمله. يشمله يشمله إيه ولكن كما قد ربنا مثلا آنذاك بالإشارة لمذهب الشافعي مرسل سعيد من مسيب مثلا جاءه ما يشهد له وما خرج عن قونه مرسلا لكنه دخل في دائرة أخرى بسبب أنه اندعم برواية الأخرى نعم الأمر نعم هكذا عمل به لما حفته من قراء أخرى نعم لا نعم لمجرد أن كان التعريب متوفر فيه فارك الله فيك إذن الآن ترجع إلى الرواية تجد هذا إن شاء الله أشي الكريم لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.